وَإِذاَا قِيلَ لَمْ تَعَلَو إِلَى مَا أَنْزَل اللهَّ وَإِلَ الرَّسُولِقالَاوا حَسْبنَا مَا وَجددنَا عَلَيْهِ أَبَأَنَا أَولَ كَانَ أَبَ أُهُم لا يعلممُونَ شَيْئء وَلَا يَحتَدُون